Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jangan baca jawab. Ayat pertama baca. ليس البر رأة والوجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة, والملائكة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وأت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين, والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء في الباساء والصابرين في الباساء في الباساء والضراء والضراء والضراء وحين الباس أولئك أولئك أولئك الذين صدقوا وأولئك وأولئك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 وَالْأُنْسِبِلْ سِ وَالْأُنْسِبِلْ أُنْسِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ خَيْرٍ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ فَمَنْ وَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ و فَتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَى وَأَدَى أُنِلَيْ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ بِإِحْسَانٍ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة ياأولي ولكم في القصاص حياة ياأولي ياأولي للباب يا أولي الألباب لعلكم تتكون كتب عليكم إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين ولقربين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإن فإنما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 Betul mak, datang Zulfa, Baca. Kalau <tuh> kita lanjutkan, yang sudah banyak yang berziarah tinggal geliran satu persatu semuanya, tidak. Tinggal kita menasmi aja. Ya sudah rata-rata sudah, Insya Allah bisa kecuali yang tidak bisa. Perselisihan pada halaman 28 pertama muasin, muasin, muasin. Sebelumnya khayfa. Selanjutnya pada ayat 184, fayyid towah, fayyid towah, towah menjadi towah. Tapi itu aja. Yang lainnya di sisi imalah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim Sama-sama. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Fa man khifam min wasin jana fa فَمَن خِيفَ مِن وَصٍ جَلَفًا أَوْ إِسْمًا سُبْحَانَ الَّذِي وَسِعَ عِلْمًا أَوْ إِسْمًا خِيفَ مِن وَصٍ جَلَفًا أَوْ اسْمَنْ فَاصْلَحَ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ فَمَنْ خِيفَ مِنْ وَسٍ جَنَفًا أَوْ Isma, fa aslah bainahum, fa la isma' علي. Inna Allah Ghafoor <in in in Rahim. Ya Ayuhah Ya Ayuhah Ya Ayuhah Ya yes, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ أياما معدودات, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقوا له فدية طعام مسكين Faman yad-tawwak khairan fahua khairun lah Faman yad-tawwak khairan fahua khairun lah وَأَنْتَ تَصُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَوْلَىٰ وَأَحْسَنُ مَا وَأَنْتَ تَصُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ جهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ لِيُرْجَىٰ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ قوم الشهر فليصم اااا صلوا بالصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لاه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة وإذا سألك, وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي, عبادي عني فإني, فإني قَرِيبٌ وجيب دعوة الداع إذا, إذا دعان، فليستجيبوا لي واليومين، فاليستجيب لي واليومين، بي لعلهم يرشدون. mudahan insyaallah mudah semuanya, insyaallah dapat bagian masih masih tebal ya, ya. lembarnya masih tebal ya. kalau satu-satu insyaallah dapat ini, ya. nah, ini kalau bagian jus sama lebih sulit, jus sama, jus dua sembilan itu karena ayatnya lebih pendek itu biasanya lebih sulit, tapi lakukanlah.